من الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى أبنائي وبناتي أحبابي في الله عز وجل في هذا البرنامج الفجر جنتي نريد فعلا أن يصل الفجر إلى أن يكون جنة الإنسان في الدنيا توطئة لأن يكون بإذن الله سببا في قول الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنها الجنة التي نبحث عنها لأنها تكون تعبيرا عن رضا الله تبارك وتعالى تكون بجوار عرش الله عز وجل بل أحياء عند ربهم يرزقون كما كانت سيدة آسية تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة مش بيت في أي عندك بيتا في الجنة فاختارت الجارة قبل الدار وأول باب من أبواب أن نعيش فعلا الجنة في قلوبنا قبل أن نلقاها عيانا بيانا وليس بعد العين أين عندما نرى الجنة خلاص لا يكون بعد العين إذا رأيناها بعيننا لنسأل أينها ليس بعد العين اين فنحن نريد ان تكون بوابة الفجر هي طريقنا باذن الله تبارك وتعالى الى رضا الله والجنة في الدنيا وفي الاخرة باذن الله عز وجل احنا كنا بنطرح في حلقتنا السابقة احنا هنكسب ايه لما ننته نصال الفجر ونسيب الفراش اللذيذ والنوم الجميل والاحلام الوردية وننزل كده نجري على المساجد في الظلمات او في الحفر او في الامطار او في البرد او في الحر او في الـ الـ مع الارهاق والتعب ايه لا هنستفيده قلنا يعني جوانب كثيرة جدا قلنا اول حاجة ان القرآن الفجر ده تشهده ملائكة الله تبارك وتعالى فمنبدأ بحفلة ملائكية ونسمع الاذان اللي بذكرنا بان احنا الله هذه تعني بالنسبة لنا التزام رضيت بالله ربا حاكما إلها يقول لي هذا حلال وهذا حرام فأنا يعني أجعل هذا الـ الـ الأذان هو علامة الالتزام بالحلال وبالحرام الله تصحيني أرحصان الفجر الله تجعلني أصوم الله في لبيك اللهم حجا تجعلني أمتنع عن أشياء زكتي و و وقطع مني تتحول فجأة إلى بالصيام بالأذان بكلمة الله أكبر في الفجر إلى يعني نوع معين من أنواع التحريم هذا لأن كل شيء يسير باسم الله تبارك وتعالى أيضا الفجر مصدر الطاقة والحيوية في الخارج وطيب النفس في الداخل أصبح طيب النفس نشيطا إذا عمل إيه إذا آم وذكر الله توضى صلى الفجر أصبح طيب النفس نشيطا أيضا صلاة الفجر هي معيار يومي لصدق الإيمان أو تسرب بالنفاق لقلب الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن أسقل صلاتين على المنافقين هي صلاة الفجر والعشاء أسقل صلاتين على المنافقين والله عز وجل يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أن أليل أنفسنا الآن الصحابة لما كان واحد يتأخر كم يوم عن صلاة الفجر مش على طول يقولون قد نافق يعني إلحاءوا أخوكم ذكروه انصحوه خذوا بيديه إلى طريق المولى سبحانه وتعالى واحنا ننام أيام وليالي وأسبيع وتمر السنين أحيانا تمر السنون دون أن نتقدم بخطوات إلى بيت الله تبارك وتعالى لا الفجر ده معيار ولذلك العايز يعمل التقاء مع أرقى خلق الله في أي منطقة جيدة سكانها يروح يصل الفجر، يعمل التقاء وبعدين من صلاة الفجر والصفوف الأولى في صلاة الفجر يعمل انتقاء ينقل أصدقاء الصالحين والأسر الطيبة عشان يعني أهله أولاده عشرة ينشئ مجتمع إسلامي رائق ونظيف ومتميز منين من الالتقاء في صلاة الفجر ثم الانتقاء وبعدها يكون لارتقاء يعني يتدرس قرآن مع بعض يقول ازاي نخدم الحي الاجتماعي، ازاي نحافظ عن نظافة الحي كيف نستطيع ان نتعاون فيما بيننا لحمل المشكلات هذا الحي اذا كان هناك ضعيف يعني ان نعين الضعيف وان نغيف اللهيف وان نقري الضيف وان تقضى الحقوق وان يمنع الباطن في المنطقة التي نحن فيها كل هذا يبدأ من صلاة الفجر من صلاة الفجر ولذلك لما بسكم في اي مكان بانصح اخواني وان رجل كثير الاسفار والتجوال بتنقلت في عمل بين بلاد الشرق والغرب اروح اصلي الفجر في عدد من المساجد حوالين المكان اللي انا فيه اصلي وبعدين اتوسم وجوه الناس اتداير كده واشوف وجوه الناس وهذا في آية يعني كريمه ان في ذلك الايات للمتوسمين فهذا التوسم يجعلني انتقي فمن الالتقاء بعد الالتقاء في صلاة الفجر يبدأ الارتقاء فهي ثلاث مراحل التقاء انتقاء ارتقاء فتبدأ منين من صلاة الفجر الارتقاء يبدأ من هنا فعلا تنائلك اصحاب من خيرة عباد الله على وجه الارض كلها ما تحتاج ابدا انك انت يعني تبقى يعني الان لان دولة خلاصة الأمة خلاصة الخير في الامة بقية مما يعني ترك سلفون الصالح هم هؤلاء الذين يذهبون الى المساجد في صلاة الفجر فاحنا يعني نريد ان نأخذ هذا المكسب مكسب المعيار الإيماني ومش حابب كل واحد فينا يحسن يظن بنفسه قوي لأن سيدنا عمر وهو من هو كان يذهب لسيدنا حذيفة بن اليمان ويقول له أسألك بالله أخبرني بالله هل أنا واحد من ضمن المنافقين أنت الوحيد اللي عارف كل اسمي المنافقين هل ممكن يكون واحد منهم ده مين سيدنا عمر اللي الرسول بشره بالجنة سيدنا عمر اللي رسول قاله لو سلك الشيطان فجن لو سلك عمر فجن لسلك الشيطان فجن أخر ومع ذلك خايف واحنا مش خايفين تعرفين عدم خوفنا ذا؟ هو أحد أدلة النفاق هو أحد أدلة الضعف في الإيمان هو أحد أدلة التصرب الخير من قلوبنا إنما المؤمن دايما يبقى قلق والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون خايف أن ربنا سبحانه وتعالى لا منهم. منه هذا الخوف هذا القلق ليس على عرض الدنيا وإنما على الـ الـ اللي هي أفراح الآخرة على حسنات الآخرة على الغنائم الباردة التي تأخذ يده إلى الدار الآخرة كمان صلاة الفجر كما قلنا هي الإذن الرخصة كده أن نحن إن شاء الله كلنا نرى وجه الله تبارك وتعالى وهذا أكرم شيء أرفع شيء أجمل شيء في قضية صلاة الفجر انك تتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم هذه المتعة الرائقة الرائعة الجميلة هي التي نريد بإذن الله عز وجل أن نحققها في أنفسنا في حياتنا في كل وقت من يعني حياتنا نحن نتعشق اللحظة التي نرى فيها وجه الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كمروة البخالي ومسلم سلديهما عن جني بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون القمر سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته طب نعمل إيه عشان نشوف ربنا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا احنا عايزين هذا عايزين هذه الحركة الإيمانية القوية تنمي هذه الأشواق الروحية في قلب الإنسان نريد يعني هذه الروح التي تتخلى بالإنسان عن هذه الأشواق الأرضية وهذا التفاكل الأرض الفجر مبعث الأمل لكل إنسان إذا اشتدت الظلم واستحكمت الأزمات يبقى الإنسان دائما عنده هذه المقولة لا بد من طلوع الفجر، مهما اشتدت ظلمة الليل، لا بد من طلوع الفجر. الفجر أكبر وقاية من النار وأكبر طريق إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روا الإمام مسلم يقول لن يالج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روا البخاري ومسلم سلفه مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. من صلى البردين دخل الجنة ورحنا جبنا عبارات رائعة جدا رائقة جدا من كلام ابن القيم عن الجنة وفي النهاية بيقول فوا عجبا لها كيف نام طالبها كيف غفل عنها المشتاقون اللي عنده أشواق إيمانية أشواق إلى الله أشواق ربانية لا يغفر عن الجنة أبدا دائما يتطلع إلى رضا الله سبحانه وتعالى والجنة الصلاة هي مصدر النور في الدنيا والآخرة بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة والحديث راويه من الترمذي وأبو داود وأبن ماجه بالسند الصحيح نحن في حاجة ما سير هذا أكثر من هذا أيضا إن لو بصيت الدنيا دي كلها كل الدنيا دي لا تساوي ركعتين بتوع الصبحية لوما صلاة الفجر ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قال ركعتا درس السنة فما بالي الفريضة حديث الإمام مسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترطته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني الفريضة دايما ثوابها أكبر من ثواب النافلة ركعتين الفجر أنا نفسي فعلا القيمة بتاء صلاة الفجر كفريضة وركعتي الفجر اللي الرسول لم يتركهما في سفر ولا حضر أبدا الوتر وركعات الفجر والضحى الثلاثة در الصلب لم يتركهم أبدا فالحافظ عليهم بشكل مستمر بإذن الله تعالى لكن أنا أريد من داخل قلبنا من داخل أعمقنا نبقى بقيمة هذه الركعات لأن الله تعالى يقول في سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تعظيم شعائر الله إن أنا ألحى ركعتين قبل الفجر ما رحش أصلي الفجر بعدين يعني أنا الآن أصليها قبل الشروق ولا بعد الشروق يعني في خلاف لكن أنا أفضل أن تصلى إذا لم تدرك صلاة ركعتي الفجر قبل الفريضة صلي الفريضة ثم ارجع فصلي ركعتين اللي هم ركعتي النافلة لكن الحقيقة أنا بودي لو تقرأوا مع يعني كتابي اللي هو يعني صورة الفجر منهجيات في الإصلاح والتغيير أن تقرأوا كتابا رائعا رائعا جدا للدكتور راغب السرجاني وهو عنوانه كيف تحافظ على صلاة الفجر بيقول لنا إيه في المسألة دي بيقول لنا لو أنت يعني حد وعدك أنك تاخد ألف جنيه ألف دينار ألف ريال كل يوم في صلاة الفجر طبعا يعني أنا متأكد حدش أبدا هيتخلف يعني واحد ياخد ألف دولار ولا ألف يورو ولا ألف دينار ولا ألف جنيه ولألف مليم حتى يعني إذا كان حد لسه يتعامل بالملاليم رسول قال ولو أن فيها عظما سمينا أو مرمامتين حسنتين لأتوهما ولو حبوا يعني صلاة الفجر والعشاء لو الناس عرف أنها هيوزعوا كوارع عظما سمينا أو مرمامتين حسنتين يعني حتى عظمة عليها إيه حتة يعني لحم قليلة جدا أو ذهنة بس يعني عظما سمينا او مرمامتين حسنتين اللي هم الحتة الاخيرة من الكوارع اللي بعض الناس بيكلهاش او اكثر الناس يعني, أو يعني بالتأكيد يعني انما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الناس هتحبي عشان تاخد حتة عظمة انما لما سيدنا الرسول في الوقت ذات يقولنا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها الدكتور راغب بيقول لنا لو الواحد هياخد الف جنيه كل يوم في السنة خمسة وستين الف جنيه في في, في السنة طب الواحد مات عنده خيار واحد خدت ثلاثمية خمسة وستين الف ويسابهم وراح القبر من غير حاجة خالص وواحد قال لا انا سأصلي الفجرة في المسجد وانا عندي يقين ان ركعته ان ركعتي الفجر هذه اغنى واقنى مش من الف جنيه من كل ما على وجه الارض ليه لان سيدنا رسول قال سيدنا الحبيب قال خلاص ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه عايزة تستقر في اعمق ولدنا احبابنا اخوانا اخواتنا تستقر ولما تفوتك تشعر شيء كبير وغالي فاتك وتقوم حتى لو الشمس طلعت صلى ركعة الفجر قبل صلاة الفجر او صلاة الصبح لازم نصلي ركعة الفجر لازم لزوم أدبي مش لزوم فقهي هي سنة لكن من السنن المؤكدة جدا التي لم يتركها النبي لا في حرب ولا في سلم لا في سفر ولا في حضر لا في مرض ولا في صحة دي نحبة كبيرة جدا جد شوفوا احنا بنقفل عن ايه انا شفت ناس كثيرين عشان يحافظ على مكافأة سنة يعني شهر في السنة من راتبه ياخد زيادة عن راتبه شهر راتب انه بشرط انه مايروحش نص ساعة طول السنة ثلاث مرات في السنة يحافظ طول السنة في شغله ما يروحش متأخر ثلاث ساعات ليه عشان شهر بدل بيأخي طيب يا اخي انت على هاريء النوم الصبحية كده وانت لسه بتقول بسم الله طالع كده من تحت اللحاف ورايح على الجامعة تصلى ركعتين ولا اختنا بتصلي بيتها اذا لم تستطع ان تصلي في المسجد بتأخذ حاجة اكبر من كل ما على وجه الارض انا نفسي ترجع من صلاة الفجر دي وانت فعلا حاسس بالغنى الغنى وراسك فوق حاس انك انت فعلا عبد الله انك انت اغنى بالله على الدنيا كلها باذن الله تبارك وتعالى اخواني واخواتي في الله عز وجل الحقيقة في فضائل صورة فضائل صلاة الفجر ونعم صلاة الفجر وركعته الفجر لا حصر لها احنا بنحاول نقرب بس الصورة ليه عشان كلنا ننهض ونقول لقلبنا وعقلنا واجسدنا فلننهض جميعا الى صلاة الفجر في المساجد عمارة لا زيارة جزاكم الله خيرا شكرا الله لكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته